جاهز لغداً ان شاء الله وتوزع عليه. لكن نطلب من الجميع يعني المدعو والسجناء عند استلام النص وهذا مرابط ترتيب فقط وإلا لا لون كما هو ممارب طالب قال وطالب عمرو طالب الدين. الآن بالثالث بأن كتاب للدورة العربية الأولى وكتاب دارين وكيفه تستعد لتقديم عرض على المؤسسه واصدروا مكالمه قالوا سيتم ارسال تقارير من مساعد الشركه تموها على حساب البنك البوتك وعلى موقع سايرا الرسمي وكذلك سيتم ارسال البنك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اولا نبه الاخوه الى انه غدا ان شاء الله ستكون الدورة قائمة حيث ان شاء الله سنجلس بعد العصر إلى المغرب وبعد المغرب إلى العشاء ان شاء الله عز وجل ثم المحاضره تكون بعد العشاء ان شاء الله لان بعض الاخوه سالني سؤالا فكانهم فهموا ان انه ليس هناك دروس في الغد بل الدوره قائمه ان شاء الله عز وجل وال الامر الثاني احد الفضلاء نقل لي رغبه الاخوه قالوا لو تلخص المسائل بعد طرحها لو تلخصها ب يعني تلخيص يقربها فإن شاء الله عز وجل هذا يصعب في الدورة لكن إن شاء الله إذا أراد الإخوة طباعة الجزء المتعلق بهذه الدورة سألخص المباحث في يعني كلام يسير بحيث يسهل ضبطه إن شاء الله عز وجل فنحقق المصلح المقصودة التي يريدها الإخوة ثم الحقيقة أني لا أريد أن أقول شيئا الليله يعني قبل أن أجيب على الأسئلة لكني أذكر فقط بشيء يسير جدا في وقت قصير جدا وهو أني بحمد الله عز وجل أرى في دولة الإمارات العربية المتحدة طلاب علم فيهم خير كثير بحمد الله عز وجل وعندهم حرص وعندهم علم بحمد الله عز وجل وإني أوصيهم جميعا بتقوى الله عز وجل وبالحرص على اجتماع كلمتهم واتحاد صفهم والعمل على كل ما يقربهم إلى بعضهم لأن الناس بحاجة إليهم أشد من حاجة الناس للمطر ولأن دولتهم بحاجة إليهم لا سيما في هذه الأيام التي تعظم فيها الفتن ويستهدف بعض من لا خلق له هذه الدولة بالأكاذيب والشائعات ومحاولة زعزعة الخير الذي فيها فبلادهم بحاجة إلى كلمتهم ووحدتهم وانتظام صفهم فأنا اوصيهم جميعا بالتقارب والتواد والتحاب والاجتماع والحرص على ما ينفع البلاد والعباد والبعد عن جلب الفتن التي لا تحتاجها البلاد ولا علاقة للبلاد بها والحرص على كل ما يقوي العلم في هذا البلد ويكون سببا في ازلياد الدعوة وهذا وإن كنت أوجهه الإخوة في الإمارات لكوني معهم الآن فإنه عام لجميع طلاب العلم في بلدان المسلمين والله ثم والله إن نفع طلاب العلم الذين شرفهم الله بمعرفة التوحيد والسنة والتمسك بصحيح الأدلة نفع طلاب العلم الذين هذه صفتهم للبلاد أعظم نفع والله إنه أعظم من القوة وأعظم من المال فنفع العلم أقوى وأثبت وأصلح فلا ينبغي لطلاب العلم أن يتشاغلوا عن نفع البلاد والعباد أو أن ينزووا في مجالس خاصة ودروس خاصة فيما بينهم لا ينتفع بها العامة ولا تعود بالعائدة الطيبة على البلد ولا شك أن نشر العلم من النصح لولي الأمر من النصح لولي الأمر النصح الشرعي الصحيح أن يسعى طلاب العلم إلى نشر العلم بين الناس وإلى واد الفتن والحرص على جمع الكلمة والحرص على زيادة اللحمة وزيادة المحبة بين الراعي والرعيه وتقريب الراعي من الراعية ومن الخير وتقريب الراعية من الراعي ومن الخير هذه من الأمور النافعة التي هي من أهم وظائف طلاب العلم ويكون قصدهم بهذا وجه الله والتقرب إلى الله لا التقرب إلى أحد ولا القرب من أحد ولكن القرب هو الذي يؤدي إلى القرب من الله سبحانه وتعالى وإرضاء الله سبحانه وتعالى يقول اخي الكريم إذا جازت حراسة البنوك الربوية فهل تجوز حراسة الأماكن الأخرى التي فيها المحرمات طبعا أنا لا, أعني ما لا أدري ماذا يقصد الأخ بالأماكن الأخرى لكن إذا كانت تلك الأماكن فيها فتنة للإنسان في دينه أو فتنة في عرضه وتعرضه للبلاء فإن حفظ الدين أعظم من حفظ أموال الناس فلا يجوز أن يقرب نفسه من تلك الأماكن التي يكون فيها يعني البلاء ويخشى على الإنسان في دينه أو يخشى على الإنسان في في ال ال ال على ال في عرضه او نحو ذلك اما حراسه الاماكن التي لا ليس فيها هذا لمنع الشر ومنع الاعتداء مع وجوب المناصحه لازالتها فهذا لا باس به بل هو مطلوب لان مراد الشارع ان يمنع الاعتداء ولم يسلط العامه على إنزالة المنكرات العامة لم يسلط العامه على ازاله المنكرات العامة ولا يجوز للإنسان أن يغير المنكر بيده إلا إذا كان ذا ولاية إما ولاية عامه بان جعل هذا من وظيفته أو ولاية خاصة كأن كان في بيته أو نحو هذا والله أعلم يقول بارك الله فيكم تطابقتم بتاجير جسم من البيت للبيع في الربوي وبات شرع الحكم سهمي نفس الحكم ينطبق على بيع جسم من البيت البيع للبيع الربوي يمارس فيه ربا نعم، البيع اعظم من الاجاره البيع اعظم من الاجاره لان البيع تمليك دائم فاذا تكلمنا عن الاجاره وهي مؤقتة فمن باب أولاء البيع الذي هو تمليك دائم نعم. يقول بعض محلات العاب الأكثر للترونية في مراتب التسوير تجعلوا بطاقة للألعاب لألعاب البطاقة تجعلوا بطاقة للألعاب البطاقة تكون بعشر درام وتجعلوا ويجعلوا فيها المبلغ الذي يريده الشخص وعندهم عرض يجعلوا, فيه يجعلوا فيها مئة درهم. ويجعلون لهم كذلك العاب الاطفال بقيمه مئتين وخمسين جهراما هل هذا جائز كون الشركات التي تتولى اماكن العاب الاطفال تصدر كوبونا فيه مجموعه قسائم للالعاب وهي محدده القيمه معلومه فهذا لا حرج فيه وهو جائز، لكن انبه إلى شيء أرى أنه لا يجوز وهو أن يلزم ولي أمر الطفل بأن يشتري دفترا فيه كوبونات وأسائم كثيرة يغلب على الظن أن الطفل لا يحتاجها في الأعاب، فيشتري هذا الدفتر لأنه لا يمكن إلا بهذه الطريقة. وربما خرج وبقي نصف الدفتر معه ولا يستعمل مرة أخرى فهذا لا يجوز بل يجب أن نراعي في هذا أن يكون هذا مناسبا فيكون هناك دفتر فيه مثلا عشر قسائم دفتر فيه خمس قسائم دفتر فيه كذا بحيث أنه ينتفع به وإلا فلا حرج نعم. نحن نقول لا ينبغي التشكيك في المصارف الإسلامية من حيث المبدأ والزعم أن المصارف الإسلامية صورة أخرى للبنوك الربوية وأن المعاملات في المصارف الإسلامية لا تختلف عن المعاملات في البنوك الربوية فإن هذا لا يجوز لأنه أولا ليس حقا وثانيا لأنه يقود إلى باطل لكن هذا لا يعني أنه إذا كان هناك شخص يد جهة تدعي أنها مصرف إسلامي وتتعامل بغير المعاملات الشرعية أن ينبه على هذا ويقال ان هذا المصرف لا يتعامل بالمعاملات الشرعية وان تسمى بالإسلامي أو ينبه على معاملة فيقال المعاملة الفنانية في البلك الفلاني حرام لا تجوز ولو كان مصرفا اسلاميا لكن أنا نبهت على أمر أراه يقع من بعض المسلمين حتى من بعض طلاب العلم وهو القول إنه لا فرق بين المصارف الإسلامية والبنوك الربوية وأن هذه هي هي ولكنهم يغيرون الأسمى من حيث المبدأ فيهونون للناس يقولون سواء ذهبت إلى مصرف إسلامي أو بنك ربوي كلها سواء وبالتالي الشخص سيتعامل مع المصرف سيتعامل فيقول والمعروف أن معاملات البنوك الربوية أيسر بكثير من معاملات المصارف الإسلامية فأنت يا طالب العلم إذا أرسلت للعام رسالة أنه لا فرق بين المصارف الإسلامية والبنوك الربوية مع أن هذا غير صحيح أيضا ستشجعه على أن يذهب إلى البنوك الربوية ما دام هذه سواء وهذا معقد وهذا ميسر إذا أذهب إلى الميسر وهذا لا يجوز، ولكن الحكم على المسائل بحسب واقعها مطلوب فكون المعاملة في المصرف الإسلامي لا تعني أن, أن نقول إنها حلال بل لابد من دراستها وأيضا لابد من النظر في المسألة هل هي فعلا توافق الشريعة أو لا توافق الشريعة أحسن الله عليك. يقول السؤال نجد في بعض الجمعيات أنهم يعطون لكل مشترك كوبونا يحتوي على نقاط، فإذا جمع الشخص نقاطا معينه يعطونه قسيمة للشراء من الجمعية بعدد النقاط. هذا جلس هذا إذا كان من باب المكافأة يعطى لشخص من باب المكافأة. ويحصل عليه كل من حقق هذا وليس له أثر في السعر فهذا يوسع فيه ولا بأس به إن شاء الله نعم أنا من, من, البنك من البنك أن من السيارة قبل من وكالة ثم من المبلغ هي المبلغ عليه لو كان ذلك أما كونه جائزا فليس بجائز، وهذا حرام، ومعناه أن البنك باعك السيارة قبل أن يملكها، وهذا لا يجوز، لا يجوز البنك ولا يجوز لك، لكن أما وقد وقع ما وقع. فلا يخلو الحال من أمره الأمر الأول أنك كنت جاهلا بالحكم فهنا احمد الله على العلم ولا شيء عليك ولا شيء عليك وإما أنك كنت عالما بالحكم وفي هذه الحال عليك أن تتوب إلى الله وان تستغفره لأنك فعلت حراما وأنت عالم بهذا ولا يلزمك أن تتخلص من السيارة فإن السيارة الآن آلت إلى ملكك وكان هذا في السبب فهذا لا يعني بطلان العقد ولا يعني أنه يجب أن تبيع السيارة لكن يجب عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما عملت وأنت تعلم As I said, I have a financial union between my children and my children. They will be able to carry out every household, such as the amount of money, from 10 to 10. Then I will carry out all of them and I will carry out every child in a year. And the children will give me the money on the ان البنك يسحب في من في الحساب مجلغا من المال شهريا لاستخدامه هذا انا ما ادري ما بينت الاخت هل البنك الذي تودع فيه ربوي ولا اسلامي على كل حال اذا كان البنك ربويا ولم تكن هذه الجمعيه لحاجة أصحابها لأن الناس احيانا يفعلون الجمعية للحاجة لأنهم مطالبون بشيء فيحتاجون الى الجمعيه وقد أفتينا مرارا بأن جمعية الموظفين أو الجمعية التعاونية بين الناس أنها جائزة فإذا لم تكن هناك حاجة بمعنى أن هذه الجمعية للزيادة والتزود او وجد بديل عن البنك الربوي فإنه لا يجوز هذا الايداع أما إذا كانت الجمعية للحاجة لحاجة الناس الذين يشتركون فيها ولم يجدوا بديلا عن البنك الربوي فهذا كما تقدم جائز بشرط ألا يأخذ فائدة على المال طبعا إذا كانت الجائزة عينية ليست من الذهب والفضة ولا النقود وكانت موجودة في جميع العلب مثلا وهي متفاوتة لكنها معلومة متحدة القيمة متحدة القيمة هي ثلاثة أشياء واحد من ثلاثة أشياء كل واحد من هذه الأشياء قيمته كقيمه الآخر سواء في السوق فهنا يظهر لي والله اعلم أن الجهالة منسفية وهذا الاحتمال لا يضر لأنها سواء بالنسبة له أما إذا كانت متفاوتة شيء بنصف وشيء بريال أو درهم وشيء بدرهمين فلا يجوز حتى مع العلم أنا حقيقه ما استوعبت الصورة جيدا لكن أقول الذي فهمت وأقوله وأقول هو أقول حكمه إذا كان الأخ يودع نوقه عند شخص آخر وهذا الشخص يقوم بعمل ليس مجرد الحفظ وإنما يعلفها ويدربها ونحو ذلك وله مبلغ معين، فهذا جائز لأنه في الحقيقة وكاله بأجره معلومة. لكن إذا كان يقول له إذا بعتها فلك نسبه أو إذا ربحت فلك نسبه، فهذه الاجره غير معلومة. هذه النسبة الله أعلم بكم يبيعه وكم ياخذ فيظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز هذا إلا إذا انقلب الأمر إلى شراكه فيشركه معه في هذه النوق بالربع بالخمس فيقول مقابل ما تعمل فأنت شريكه ويكون لك من الربح الحاصل منها بالنسبة لشراكتك إن كنت شريكا بالخمس فلك الخمس إن كنت شريكا فهنا لا باس كذلك إذا كانت أجرة فهذه مجهولة لكن إذا كانت شراكة فيكون على ما يتفقان عليه ولكن لا بد ان يكون معلوما يعني يقول مثلا لي النصف لك النصف لانهما شركاء السؤال لكن كان بين غير معقول مما يستدعي العامل بان يعمل على فطن متين ومدى وهو وهو ثم يشرب ويقضي وقتا ولا يستطيع العامل اعمل تقدير قيمه عمله الا بعد جهد الا بعد جهد فهل يشكل هذا المقارنه صح نحن نقول يا اخوه ان الانسان اذا استاجر عاملا فلا بد أن تكون الأجرة معلومة وتكون معلومة بأمري بأحد امرين الأمر الأول الاتفاق بكم تصلح بمئة تفضل اشتغل والأمر الثاني العرف والعادة بأن تجري العادة بأن هذا الإصلاح بكذا فهذا لا إشكال فيه أما إذا لم يوجد هذا فلا يجوز لأنه لا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة فيقول الاخ هنا موردا إشكالا إن العطر قد لا يكون معلوما يحتاج إلى كشف ثم بعد الكشف يحتاج إلى عمل فهما يتركان هذا حتى ينتهي نقول لا هناك حل شرعي لهذا وهو أن يتفق على أجرة للكشف وتحديد العطل ثم بعد معرفة العطل يتفقا على العمل يعني انسان جاء بسيارة ما يدري ما فيها فلا يخلو الأمر من أمرين الأمر الأول أن يقول له أكشف على السيارة بخمسين وإذا بينت لك الخلل والعطل فانت حر ان شئت تصلحها وان شئت تذهب إلى غيري فيتفقان على هذا ثم بعد أن يكشف يقول له العطل وكذا وكذا وكذا وأجرتي كذا فهذا لا حرج فيه والأمر الثاني أن يكون الكشف مجانيا ثم بعد الكشف وتحديد العطل يتفقان على الأجرة هذه هي الطريق في مثل ما ذكره الأخ نعم نفس لهذا السؤال طالبيكم يقول ما وضعت بعد ان البنك تملك السلعه التي ترتبها منه بعقد مرابحه طبعا الملك يثبت ب الأوراق الثبوتية والحيازه يعني تعرف الملك بالأوراق الثبوتية وبالحيازه فإذا كانت الأوراق الثبوتية أو ما يسمى بالأوراق الجمركية بيد البنك فمعنى هذا أنه ملك السلعة لانها لا تنقل إلا لمن ملكها وكذلك بالحيازه إذا كان البنك يقول لك هذه السلعة موجودة هذا يدل على أنه يملكها والله أعلم